فَأَنَّىٰ تُفْكُونَ كَذَٰلِكَ يُوفَىٰ كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ